الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم هذه يقدم لكم هذه المادة الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد هو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 كانت العرب في الجاهليه تتفاخر في كل المواقف بابائها وتذكر انسابها فجاء الاسلام لينقلهم الى التبا إلى, الى الى الى امجاد لا تضاها فقال لهم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا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 لا يوفق إلى ذكر الله في ثنايا النهاري ولا في أثناء الحركة اليومية والحديث عند الترمذي وفي رواية أبي هريرة التي أخرجها الإمام مسلم والنسائي في السنن أصبحنا على فطرة الإسلام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 وأن أظلم أو أظلم وأن أجهل أو يجهل علي وفي, وفي امتداد النهار السبح الطويل والحركة الدائبة ومع أنفاس السيارات وأنفاس دخان المصانع وأنفاس دخان البشر وغمرة الحياة وخضم اليوم وحرارة الشمس وهجير الأرزاق وفجأة اذا بالنهار يقطعه ويشقه الصوت الداوي المجلجل إنه اذان الظهر بابعاده ومعانيه وكلماته الواضحه وعباراته القاصده التي من اولها الى اخرها هي ذكر لله جل جلاله فيقطع كل شيء رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله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 اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لا تنسى الله حتى في ساعة الشهوات وفي غمرة اللذات لأن ذكر الله أصل لأنه يجري في دماء المؤمنين أذكار للطعام والشراب والسفر والإياب وصلاح الذرية ومقاربة الأهل وال وال وعياده المريض كفارة واجر وطهور ان شاء الله والى غير ذلك الاذكار لا تكاد تفارق المؤمن ابدا وبعد ذلك ما الذكر الذكر ضد النسيان ومعناه الشرعي الحضور الكامل لله في حياتك والذكر عكسه الغفله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 له فضل عظيم وهو من العبادات غير المحدوده والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه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 لكن ذكر الله لا يمنع ابدا ولذلك ربطه الله بالفلاح يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا ربطه مع الجهاد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ربطه بالجهاد وربطه مع الصلاه واقم الصلاه لذكري يا ايها الذين امنوا إذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه ما قال فسعوا الى الصلاه قال فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فسعوا الى ذكر الله سمى الصلاه ذكر فاذا ضنننتم فاذكروا الله كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين الصلاه ذكر الذكر فضله عظيم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 يذكر الحاجات اللي هو في راسه، لأن هذا لا يسيطر عليه ليه الزلم من الدبنج والبنج يفك منه بتكلم أي زول بتكلم أشيل مليان في راسه، ده قد لك السوق وأمسكه مني وأدفع الشيك والله ما أخليك أصبر لي أي زول منظم بيطلع في راسه، ده أشيل مليان في راسه، ده. كويس هو اللي بيحبه لوحده جيبوها لي خلاء عرسوني, عرسوني لي دا على حسب الشيء في راسه قال بيكون في راسه وقلبه القلوب قدور والألسنة مغاريف الذي في قلبه ربه يذكر يذكر الله كثيرا لأن الذكر يأتي من القلب وينبع من الفؤاد وهو علامة التزكي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 وكان من اكثر الناس ذكرا لله عز وجل سبق المفردون الذين تفردوا على العباد الذين سبقوا العباد ولكن هذا الذكر له معان كثيره واولى معاني الذكر معرفه الله ورعايه الايمان بالقلب هذا من الذكر فالمؤمن ذو إحساس عميق بأن في إقبال النهار وفي إدبار الليل عظه وذا ايمان عميق بجريان الأفلاك وتدبير الكون وخلق الوجود هذا التأمل فكر والفكر عبارة عن ذكر لقد كان الذكر في الإسلام بعض الناس يحصر ذكر في الإسلام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 فالتاليات ذكرى وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اجل ما يذكر به الله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 والقرآن ذي الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن ذكر هذا اجل الذكر إذا أردت أن تذكر الله تحضر خيل الذكر ده إلا أشياء الذكر لها الشيخ إلا أوراد وفي ناس يجيبوا أذكار ما أنزل الله بها من سلطان يقول لك ده يقول لك مسمينه شنو إنه المهم الخدام خدام شنو قل لك الخدام قال خدام شنو قال الآيات عندها خدام وين قال قالوا قاله منه الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل خدام الايه الصحابة استعملوا يجب لك اذكار في طريقة عند ذكر أي طريقة عند ذكر تعبد الله بالطريقة دي وهذا تقييد لمطلق هو من البدعة ربنا قال اذكر الله ذكرا كثيرا وده يقول لك كده مئة مرة وكده مئة مرة ده غير حتى الذكر عند بعض الناس يرتبط بمواعيد ليله الجمعه ليلة الجمعة في ذكر ليله الخميس في ذكر الذكر ما عنده مواعيد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون تظهرون في الظهر يعني تظهرون الذكر ما عنده مواعيد والذكر ما عنده تقييد يقول لك قيدناك بذكر وبعد ذا الذكر نفسه أحيانا جواه يقول لك أؤس أسيسا في سيسي وانم نميما في ميمي واؤك اكيكا في كيكي ده ذكر يعبد به رب العباد والله هذا باطل ما هذا بذكر الذكر القران ده ده ذكر تعالي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله الصلاة على الرسول عليه الصلاه والسلام اذكار معروفه ده ذكر باطل في ناس يقلبوا ده كله اقص اسيسه في سيسي وانم ده يقول له في شنو ولا الشيخ قال بس تقول كده معناه شنو لك والله ما عارف امشي اسال الشيخ يا شيخ انم نميما في ميمي وأكو أكِيكَر في كيكي رصاصين رصصا أككيل أككاً في بلاد كبكاي شربا ورداً أركان دشلو تقولك ما تسأل بحد ما تصل يصل وين يصل وين والله ما يصل والله بالطريقة دي ما يصل والله المحطة الوصول دي ما يمشي يصل وين قال يصل لي الله يصل لي الله بغير طريق رسل الله يا اخي يا اخواني ببساطه كيف كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جدار لك كمان شيخ كيف كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كان بذكر الله بقول زي ما زي ما كان بيقول لم يرد عنه انه كان يذكر الله بذكر مفرد يعني يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما من الشر وما من السنه يا لطيف يا لطيف ما كفي كف كده يا لطيف ارطف بي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كده يا لطيف قلت فيه لكن ما في اسمها يا لطيف يا لطيف يا لطيف خمسمائة مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف, يا لطيف. ده ذكر مبتدع مبتدع ليه لأن خير البشر وسيد الرسل لم يقله ولم يعلمه للناس دي كمان لأ درس دي مبتع ليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم له صحابه ولا قاله وكان اذكر ما تقول لي ما... نسى ما تقول لي كان ذكر بسيط كان من اذكر الله لل... من أذكر الناس لله بعد الذكر ذا ما في في السنه ما في جبت من وين اذكر كما ذكر الانبياء ربهم وهم اكثر الناس ذكرا لله قال اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به أزري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى تذكر الله بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعملش طريقة من رأسك ده تذكر الله نعم أذكر بالليل والنهار يقول لك لا لازم شيخ يدرك قال لازم شيخ يدرك منه أها أنا حسن ما عندي شيخ بالدين بذكر براي لا يقيدني ولا أقيده وقت ما أذكر اذكر أقول راكب العربيه اذكر لا أنزل من العربيه اذكر داير اسافر في اذكر داير أقرأ اجرا ما في زول يقيده لي من كذا لكذا 500 مره ومن كذا لكذا يأخذ اخي ده تشريعنا ما في زولي قيد زول يقيد زول ذكر نهائي لكن يكثر الناس من ذكر الله عز وجل هذا نوع من انواع الذكر ومن الذكر ذكر القلب والذين اذا فعلوا فاحشه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 يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام ارزوا بيا ذا الجلال والاكرام يعني الزموا يا ذا الجلال والاكرام كلمتان ودي برضه من ميز الذكري ان ما عنده مواعيد وما عنده حدود كثيره وخفيف كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان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 ما بين السماء والأرض بس تقول الحمد لله لتملأ ما بين السماء والأرض شيء عجيب شيء عجيب تملأ ما بين السماء والأرض وكل والصدقه برهان والصلاة نور والصبر ضياء وكل الناس يغدو فبائع نفسه لله معتقها أو مبقها في زول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 وده كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو مبقها يذكرني بنتيجة امتحانات الشهادة السودانية يا هزاته الموضوع ده يذكر الاخره تماما اولا من الذي نجح الذي اجتهد وقرا وعمل وكذلك الاخره زول ماقره عداه كلها تلفزيونات وتسريح يسريح شعره كويس وقشره واريحه كويس ويستحمله ويصرابه ويتونس ويمشي الحفلات كويس وكدا وينوم لحد الشمس تطلع ومتجي الصحي رايح في الحوش او في البلكونه يخش الاوضه تاني تاني ياخذ له يقوم يلقى البيض المسلوق زمان طبعا البيض المسلوق ويلقى الفطور قدامه ده ما بينجح نهائي ما بينجح ده بعد اموت اقول لك والله كان شاطر طقوه عين طقو عين خدت عنده شاشه طقو عين ذا كشاط طقوين بعد ما بنجح النجح العمل وكذلك ذا درس للناس امتحانه الشهاده السودانيه درس للناس العمل نجح وكذلك الاخره من عمل لها حديث عبد الله بن بسر في الترمذي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال الشغل كثير وانا أنا ذا الحياة ترجيني. قال تذكر الله كثير. العمل لقى والما عمل برضه ما بلقى. الشيء الثاني كيف كانت فرحة الناجحين وفرحة أهليهم وكيف تكون فرحة المؤمنين بالجنة؟ اذا كانت هذه فرحه طلاب بنتيجه اعلنت في بلدنا فقط وقد فرح بها من فرح وحق للناجحين وأهليهم ان يفرحوا لكن اذا كان الزول بالله يزيعوا في 90 لفوق بالله الناس كلها اجاب له شوار سكر وجاب له سته بتاعت البارده والبخت ومبروكين وقلت الشهاده يعمل معاه لقاء في كل الجليد والتلفزيون والإذاعة وأمها وأصول ذات من وين والسكن مدى شنو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كيف إذا أذيع بعض الناس على رؤوس خلائقي يوم القيامه انهم من الفائزين الذين يتقدمون الخلق ويدخلون الجنه كيف تكون فرحتهم وان الذي خسر في امتحان الشهاده السودانيه يمكن ان يعيد الكره ثانيه ولكن الذي يخسر يوم القيامه لا يعيد الكره ابدا ولا تحين مناص يندم ولا ينفع الندم لا يمكن ان يعيد نتيجه او ان يصحح او ان يعود ولا من منازله ثم من الشواهد المهمه في نجاح امتحانات الشهاده السودانيه ان يشكر طلابنا ربهم وان يعلموا ان النجاح توفيق وعون من عند الله دي برضو مهمة نجحوا نجحت وكده يقول الحمد لله الحمد لله الله وفقني الله بعينه كده دائما ينسب الامر لربه لا لنفسه اي ظل نجح واي ظل ابوه ولده نجح يقول الحمد لله ربنا وفقني لانه يا اخواننا امتحانات الشهادة دي في ناس بيكون الاول بيخش الجامعة دي دائما باول نهاية على دفعته مش كان على السودان ده كله اول دفعته الخش معها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 وعلى اله وصحبه ومن والاه وان من ذكر اللسان الاذكار البسيطه فقد مر علينا ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح مسلم انه قال لاصحابه ايكم يفعل أو يقدر على أن يفعل, في اليوم أن يفعل في اليوم ألف حسنة يفعل ألف حسنة كيف قالوا هذه الألف حسنة أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا الله مئة مرة تكون لهم ألف حسنة طيب ببساطة سبحان الله مية مرة تاخذ منك دقيقتين بس جرب قول سبحان الله سبحان الله مية مرة سبحان الله مية مرة دقيقتين النتيجة ألف حسرة سبحان الله مية مرة تساوي ألف حسرة ببساطة سبحان الله بس مية مرة دي أنت بتقولها اذل مغول نقول سبحان الله 100 مرة قول يا اخي ثاني يا اخي كاس العالم يفوت نزاته مفروضك دقيقتين بس بين الشوطين انا قاعدين نحللهم يجيبوا لك محلل طبعا في نزات وما شاء الله يجروش واكلوا من التحليل ذا، يجيبوا لي بكرافته يقول لك كان المفروض يغير كده وكان ينزل فلان واللاعب الفلاني اللي ياخته ما تماما الايام دي وذاك مراقبه عليه ونصيقه يا اخي تمام والله ما عندك شغله اقسم بالله ما عندك شغله تسفذ محلل اخي محلل اللي يقضي قلبي يحلل وعلى الحاجه ما استغرب من زول بيزيد وماشي وما أعرف شنو يا اخي ذاته يشوقك ودخل خط 18 وارقلوه وايكونك ليكوري والناس كده كلهم محب. ما ما حدك احد قال له شنو يا والله كثرت هناي يا اخي بينا شوطين قل سبحان الله مئة مرة ألف حسنة في دقيقتين بس من قرأ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة دي ثلاثة دقائق بس انت ما تسمع قل هو الله عشر مرات قل هو الله واحد تقراها عشر مرات في ثلاثة دقائق أنت بإمكانك أن تقرأ سوره الفاتحة من أولى لحد آخرة زي خمسة مرات في دقيقة وحدة النتيجة أربع ألف حسنة بالحروف أحسبها بالحروف بكل حريف عشر حسنة أحسبها في تقرأ الفاتحة خمسة دقايق أربع ألف حسنة بس تكرر عشان ما أقول لك تقول لي أنا ما حافظ مش رأي المواصلات أقرأ الفاتحة خمسة مرات في دقيقة دي أقرأ بس الفاتحة قادر ما تقرأ بدون عدد أي حرف بعشر حسنات أصلاً قال الذكر ده هو الذي يرفع الإنسان دخل ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح خرج على أصحابي فوجدهم جلوس قال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام ومن علينا به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 ودروس الحلال والحرام انا بتخيلوا إنه الذكر ده الا الزول يسبح بس لا من الذكر كما قال عطاء بن ابي رباح مجالس الصلاه والزكاه والفقه والحلال والحرام درس في الجامع ده ذكر انت بتكون قاعد مع قوم يذكرون الله تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه وتتنزل عليهم الرحمه ويذكرهم الله فيمن عنده انا عند عبدي ما تحركت بي شفتاه. يعني متى ما العبد قارس بالله ده في لسانه ده الله معاه وأنا عند ظن عبدي بي ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ده ذكر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 والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا يضرك باي هن بدات احب الكلام الى الله افضل الكلام لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله كما قال صلى الله عليه وسلم افضل الذكر بعد القران لا اله الا الله في ناس يقول لك هو هو, هو هو هو هو هو هو يقول لك هو تقول له شنو يقول لك يا اخي الضمير في يهودا راجع إلى الله كيف راجع إلى الله؟ يا اخي رسول عليه الصلاه والسلام ببساطة كان بذكر الله كذا ما كان بذكر الله كذا كان بيقول كده ما كان بيقول كذا كان بيقول شنو؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله أذكر وبعدين من آداب الذكر عدم رفع الصوت به قال واذكر ربك في نفسك تضرع مخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكو مع الغافلين ولا تكو من الغافلين ما ما تكورك في الذكر ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا ده من أدب الذكر ما تكورك ما تكور تسمع الناس أنت ومن ومن البدع أن يذكر الله بالطبل والمزمار يجيب له الطبول يضربه لا إله إلا الله يدق في الطبول لذلك أعمل كده منه هل الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعبد الله كده ده ذكر لله ولا عباده هل الصحابه كانوا بيعملوا كده لا كانوا بيعملوا كده هذه أذكار مبتدعه اذكر ربنا في خشوع يا اخي الذكر ما فوق كواريك والذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر بطفش ذاته يكوي ويعمل جوطه ده ذكر ذاته ياخد. ما قال لك أذكر ربنا كده تذكر ربنا كما امرك وبشرعه خليك ذاكر لله سبحانه وتعالى تادب بآداب الذكر وليكن ذكرك الذي على اللسان مواطئا لما في قلبك من معاني الإيمان والتوحيد اسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين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 يا رب العالمين ورد, ورد ضالنا واهدي, واهدي واهدي عاصينا يا رب العالمين